حمد و سباس و ستایج با اخوائی گوره سبحانه و تعالی زاره تل سر سفره قرآن و سنتی پیغمبری پیشه و علیه الصلاة و السلام لقد بج مارد و سطو شازده من دا کوئی کردی نوا رحمتی خواتا نبی اگر توزک بینا پیش صفاکان پرکن و خرکتی زول لدوره و سرمان خوش وستان دیاره ایمان باوربون مرزو ضوابطی خویها اگر ایما تما شای قرآن بکن تما شای سنتی پیغمبر بکن علیه الصلاة والسلام تما شای پیغمبر بکن علیه الصلاة والسلام دبینین باورو ایمان مرزی تایبتی خویها لدنیا زور کس هبو زور کس او زور کسیش ده بی لا فی ایمان لیده ده لناو خلق شانازی به ایمان ده که بنام لگر اوج ده کوا مرزکانی ایمانی لیناها تو تجه خواه گوره لقرآن پیروز ده رول أعرابي كان زماني فيغمبر ذكا عليه الصلاة والسلام باسي أود كاكاتي كوا لا في إيمان ليدا دنو لناو خلق دادلين اي مبعى وردار خواب عند خاتوا قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا أمالها مو زماني هبو خلجي أوى بزارتي لسر زمان تنهاب الزمان لناو خلشي باسي ايمان و باوردكا ببئاوي مزاكان و شرتكان ايمان لناو دلي زي جيربي ببئاوي بعمل و كار كردوا او طوابطيك شرع دائنا ولا ايمان او مزانا بتجير هنده هيا خوای گوره دورو نه منافق القران دا باس کاندکا اذا لقو الذين امنوا قالوا امننا کاتلگر کومله ایماندارن کذب نو یکتری دبینن لگر مسلمانان او باورداران دا درین ایم باور درین لگر او زکوا باور یا نهنه دایمان باور منز تایبتی خوای حمو کڅه چې چېجی او ایمانه لنه او دلو درونو لالول شي دا هستي په ناکا تناکا ته نبی کوا او مرزانه شرع بو دانا او لخوي به نه تجې دثینا خدمت فرمايشتې چې پیغمبر علیه صلاتو و سلام باسي ایمان من بودا کا بو او اي فندو ابريد ور باجرين درس ور باجرين لم اموجاريي پیغمبر عليه الصلاه والسلام لم فرمايستي پیغمبر عليه الصلاه والسلام بزانين ايما كباخو ماندلين ايمان در او مزاني ايمان من لهاتو تج تا شكري خواب كين اگر زانيش مان كمو كورتي و نقستاني یا هر ایمان ما نه نه و با وګرینوا در سی لیور بگرین امشګاریه که قبول بکاین سر له و ایمان خو من به عمر زانه د ممزری فرمایشت چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ک امام مسلم امام احمد امام ترمذی رحمته خوای ګورئ ان لسری روایت د کن ل امام عباس عبد المطلب رضاي خواهي قوري لسرب جمالكي لصحيح الجامع السغير إمامي الباني رحمتي خواهي لبي سي هزارو پیغمبر عليه الصلاة والسلام لو فرما يشتدى باسي شرناتي إمان من بودكار بابزانين او شرناتي تسول دقاتنا ودلي إنسانو تسي جي لدكا وحسي بيدكار دفرمي عليه الصلاة والسلام ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله زوان جيل فرمائش دكي فيغنبر عليه الصلاة والسلام دفرمي أو فيغنبر نازالك خواب رحمة للعالمين ناردويته او پیغمبره علیه الصلاة والسلام كا ایمام و قوله و پیشوای همو ایمان داره او پیغمبره نازاره علیه الصلاة والسلام كا قوله همو بروا داره بوها اول و آخر چی ده فرمی؟ ذاق طعم ال ایمانی سبحان الله ده فرمی چې چه شیرناتی ایمان ده گاتا ناو لا شیو ناو دلو درونی هزبو شيرناتيا دكا كامل زانيها بي كواتبا بي امر زانا خواي قورا ايمان قبولناكا لبر اووي شيرناتنا قاتا ناوضل لبر اووي تامو چيجي ايمان ناوضلي او انسانه ده جيجي لنابي ذاقا طعم الايمان يعني يجي هسي بيدكاتن اوانيها بي مرزا كانت هنا دفرمي عليه الصلاة والسلام من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سي مرزي حيا دفرمي عليه الصلاة والسلام يجي تامو تيجي أو إيمان دكا يعني لگر خواه رازك او ايمانك اي قبولا كرازي بي بوي الله ذاتي الله كخواه اي ترنيب بي او خداو پر وردقاري او بي بي رازي بي يچه صيفتي دوامي اوابي تن بديني اسلام كخواه اي قولا رازي بوا بي دينو برنامي انسان بي بي رازي بي صفتی سه امیشی اوه بی بی محمد صل اللہ علی محمد رازی بی بی بوی پیغمبری ساوشتاگی پیغمبر عليه صلات و السلام بی بی تا گوری تازی سری بی بی تا خدوا و او انسانی کواب باوری پیه مرزا او زا تا موچیج ایمان دا کهی باشا اما هر بستو مانا همو خلچه هل دلئه من رازیمه با خواه خواه بی با اسلامی رازیمه اسلام بی و دین بی با محمد صلی اللہ علیه وسلم رازیمه پیغمبرن بی آیا آیا هر امنده بلئی یا رازیبون با بزانین مانای چیا قرآن چون باشی رازیبون دکا که پیغمبر عليه صلاة والسلام ده فرمیتن دا بی بمسه اشتا رازی بی با بزانی رزا من دی ما نای چیه هر اوانده بلین پی رازی نه هل اوانده بلین لناو دل ما انده زیجیر بوا ببی او ایکارو کردوو اعمال من هنسی موافقیه او ایمانه بی او دعوه بی بزانی نخواه گوره لی ما قبول دکا آخر رازی بون ما نای چیه با اسلام با قواه با قرآن با پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسله چی کردی های دلیه کس بدوی خوی نالیه ترشا حریه چی چی نناو کوملی ایمانداران و مسلمانان بی دلیه من ایماندار کاتی کدی و مسلمانم بلام که تی که دی بین تاقیگه و امارانه که و خواه گوره دای نوا تاقیده که نوا مختبره که نتیزه و برهمی درده چی تن درده چی ایماندار نیا رازناکه خواه قبولی نیا لوانه اجید تعذوب و سرمان بی. بلا مواشا. خوش شوستان. رزامندی کوا تو رازی بی خوا خواد بي یعنی الله خوای تو بی. پیغمبر علیه السلام پیغمبر و چاو ساگد بی. اسلام و دین و برنامد بی تن. امر رزامندیه لقرآن دا. لسن شنه دا براستو بر خو نا راستو خو باس کراوا. مرزی یکم بو اوی او پید باور بکن. تو رازده که باورد بمانه او پیان رازی دبی قبولی قرارات و بریارات او بکن. تو بلی من رازی ما بخواه. رازی ما با اسلام. رازی ما با پیغمبر علیه السلام. بلام, بلام قبولی شد نبی اوان فرمانت پی بکن. قبولی شد نبی فرمانی اوان زیبا زیب بکن. اما چون دعوا یکا چې اما قبول ده کا مروف, مروف اگر پی رازی نبي به وایي فرمانت فرمانته د کپیت به اور او دای اي خوای ګور سبحانه هو تعاله به ګورې عزماتي خو اي ولله المثل الاعلى چون باور بکاتور راضی لو دعواې د لمن باور ازی ما دلیبه اسلام رازیما دلیبه محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبراتي او رازیما چون باور ته بکاتن أغرتو قبولي قراراتي بغياري أود نبيتا يكم شرط لو رزامندي أو يدبي قراراتو بغياري خواي قورو فرما يشتكاني عليه الصلاة والسلام فرما نكاني إسلام لسرسرتو لسرساود دابني في رازيبي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحقم بينهم أن يقولوا سمعنا وعطعنا وأولئك هم المفلحون تاك جلل بقرأ خواد سبحانه وتعالى براسي كاته إيمان دار كاته كبانجز دكرتن بوفر مايشتي خواي قورا كاته كخواي قورا سبحانه بيغمبرك عليه الصلاه والسلام لرياردكن ايماندر تنها اوندي بو هيبل سميعنا واطاعنا جوي بيش تيبون خو عليه الصلاه والسلام جوي رايلي فرمايشتكن شدكاين اما مرزي كما ايماندر نبيها البشارديني بوهبيت لسا برياري إخواني قولا لسا برياري إسلام لسا برياري فيغمبر عليه الصلاة والسلام وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم خواة فرميت الإيمان دار سبيا و سأفرت سنير کاته که خو پیغمبر علیه الصلاه والسلام بریارې قرارې فرمایي چې در ده کن او ان بو یا نه هلي بشره دیکن یا نه کن نه د وی الا بيك نه کړ د دنیا هر بشردله قرارې خوای ګوره نه تونه وی خوای ګوره فرمایي چې در کړ د ولا اسلام دا اساس نتی کردوه تو په پرلمانو مجلس شورا او کچو مکه یو بسي دانيش نيسر بكي بزانا اما تسي باشرة تقرأبا بي كي ناني كي دا قنجي بأم زمانا يانا قنجي حكمتي تسي حكمتي تسي نيا كرديني باشرة يانا كرديني باشرة اما ايمان نيا إيمان اويا ما كان لهم الخيرة من امرهم حتى يكر فرمايش اخوة پیغمبر عليه الصلاة والسلام قایش تو نابي حالي بجير دانيش نيسر بكي قسل نسق سي بكي اما ملزية كما قبولي فرمائشتي خواه وبيغمبر بكي عليه الصلاة والسلام امزا امر زامندل ادوارد جريتن من زي دوم لويك واخواي قولي امر زامندل لور بقريكاتور رازي بخواه ببيغمبر عليه الصلاة والسلام باسلام او يقصد بسقسي خواه وبيغمبر نيخي عليه الصلاة والسلام يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بجولي ربقرن خواه دا فرمي اي اواني باورتانينا بخواه بروجه دواي نكن تيجبكوان خسي خوتان سر بيكن ببيش بيكن لفرماعيشتي خواهو پرغمبر عليه الصلاة والسلام خواه فرمي اما حراما حراما قسي لترنيا تو نابي بلي بو امزمانا ناغون يا خدش يقننا ناوكو ملقا بي نار يأخذ نعكو ملقا برجوانديان لدرسي أما كفرة أما إيمانية أما كفرة أما إيمانية لا تقدمو بين يدي الله ورسوله في عليه الصلاة والسلام بفرمي أما كفرة أما بيدينية أما ظلالته القراوية قمرابونة لدين توب لإننا أما إيمانا أما لقلقوا يمدع دجي أما لقلقوا يمدع هاوبشة لسي هاوبشة اويك خواي جوره داينه وا اوراستا توك اكسلكي اكسي خو بيس عليه الصلاه والسلام اما درچون لدين اوي بيت باور بكم باورد بقوا هيدا بي اكسل سقسنكي على الدنيا ولله المثل الاعلى اگر كابرا كاربدسي بريار افرمايشتي در بكابوناو شي بوخل بو اگر بجي نكن يابلي بابزانيت ورځه همال نژندره یا کو کا برا راضی بی چون لید راضی نه بیت دا کو باوګ له ما له لګر مندار څو راضی ده ولګه فرمانی په کومه جوی ان نه کا دا غیره ما معصیت یې مده ما چون ټول خوای ګورا له پیغمبر علي صلوات و سلام له اسلام دا اشكال ته خ세ل سر ده کي امه خوش ایستان شه خوشوستان ک عملونه هم مزخنگ درن تربيت بو اوهي پيت باور بكين كتو باورت بخواه با پیغمبر علیه السلام با اسلامه او پیار رازی اوهي كواه حكم با برنامه قیام بكين دار خوش اوهستان زود زار باس من کردوا ام اسلامه بو اوهات و برنامه جیان ریک بخواه خلق یکم زار که درست بو که قوه قوله درستی کر خلق یکم دیاره که زنی ځانیا چا کې له چندره اخرا پهلوس چندره جیانی بيداییه کم حلواب او خلچه فلمی له خلچه کذوا خلچه ما فيه چی اخش خواردوا خلچه حقیقه چی تری خواردوا خوار بلم خوای ګوره که برنامه یې نه لهو خلق لري پیغمبران صلاۃ و سلام یې خوای ګوره سربی سر بی بو او جیانی رګ بیخی ان برنامه که هاتوه بو رخصنی جیانا ځاله ځمانه خوای ګوره برنامه یې شنو له زمانه توراته ته مو خلک چې خوای غورا ناردو به خلک شی په بکن. زمانه ته خوای غورا انزیلی مو خلک ناردو له زمانه ته خلک خوای غورا هندک صحف او فرایلو پیغمبري تل ناردو بلام له کوم تازه منده کوم کتاب او برنامه پیرو او پروګرامي شيان اسلام قرآني پیروزا کاتب او اوهاتوجياني انسان ريګ بيخي قرآن بس به اولنه ته منو توبخي نیو قرآن تنهابو او نهاتو ايما فيروز يرابقرين فيروزا خوي كلامي خوي قوله يا سبحانه وتعالى اگر عالمها مو با قرآن رازي نفل بيان في فيروز نمي هر فيروزا اگر خلقها مو دجاة قرآن مكاو قرآن هر فيروزا دا شئنا برزي دابنين خزمتي بكين نا قرآن تنهابوهن دا ناتو قوش عيستاد بو اوهاتو اوه لنا قرآن تي بكين لجيان روجان امناتا بزستي بكين بعمل وكار وكار و قرآن تنها او قرآن او نا هتو امن جسيل يرامه قرآن قرآن تنها بو او نا هتو امن لا برسول تازياء خلق بي خويني کو امن جواب يستي بناء قرآن تنها بو او نا هتو خلق وتاري في بدا بو او هتو كاري وكردوي في بكرية حكمي في بكرية بس هنالة خواهاي غورا اصدق القائلين câزدو خواهي غورا راس جنيه ومن أَصْدَقُ من الله كِيْلَهِ كَسْهِي لَخوَيْكَ وَنَا الْرَازِ وَتَبْلِيَهِ نِهَا بزاني الخواتس دفرمي باسي او ايمانه دكالك او حكمه با قرآن يا حكم با اسلام با بزاني تشوني بعض دكال خوار الله بيغمبر دك عليه الصلاة والسلام دفرميه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلموا تسليمه. أخوالي ربنا بيغمبر رب عليه الصلاة والسلام. دفرمي أي محمد صلى الله عليه على محمد. شوين باپر وردقاري تو أم خلق إيمان باور ناينتن حتى أوشي مرزيلي نتزي. أما قصي خوايق أوليه سبحانه وتعالى. دا فرمیت نه تا اوسه مرځی لینے ته زه باور نه هینی ایماني قبرنیه دا نه مزره حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني اي محمد صلى الله عليه محمد تو تو اسلام قران ر بازکې تو سنتکې تو فرماشتکانې تو بک نه حکام حکم یعنی انا وندبک اما مرځیه تمام سرخه تر خوشوستان له نو عشایری ما اگر څی خلقه نه ځان او نه فهمه بنم خلک اغادار وکنه و د مولای ممسټه یو خلچه مشکلې چې ناکو چې لګلې چې د وین دا بچی د کې به شریعت وکین به شرعی وکینی امتصینو محاتم ځله من به شرع ناکم اما کفر درچونه نه ایمان اغادار به اگر کابرا نظر او نه فهمیږي اغاداری بکوا ځله به شرع د کې ځله من به شرع ناکم کوا تر رد دخسي. اخواتي اغنبر اذكر عليه الصلاة والسلام ما كفره اما درشون الايمان با هر نج بكار روشو بقريتن توبلي من حكم بشريعة اخواناكم بقانوني اذاكم كوافرنجو انجليزو كافر وجولك دانناوا اما كفره درشون الايمان مرزيكم اويا حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني دبي محمد صلى الله على محمد بكي كي بحاكم حكم لوور بقريت لقواه بيغمبر واربجلي عليه الصلاة والسلام ثم لا يجد حرجاً في أنفسهم مما قضيته ما يجدوا ومشكبوا حكمياً لا يتوكر أي محمد صلى الله عليه محمد كلا يقرآن وإسلام وبرنامج إسلامي أن يجدوا بي راضيبون أو جادبين لنا ودليشي دياء خلتنا منه زر كسير ديت الله مامو ستشرع تيد الله دلي څټیل نه دل د مينې ګماني د مينې د پرشید صل الله اسلام اوستا چتر د ګرې د شور شيطان باندې دکع ازيتي دک ناراحتي دک د یوې شته به بینی توا مخالفې قصې خوا پیغمبر علی صل و سلام اقا در به او هستن ایمان دانه مزره او قوت ترسي کدرک خلتی تی د دا فرداب وسوسې کرد ها ها zarar ما قازان به د ویتکم چون ویتن دعا چون به چټل او اقا دار با اواء ایمان دانه مجرعه اما الشیطان الاتاته ده بی درد فاق بیتن بحکمه که خواه فیغمبر علیه السلام رازی بی لانه و نفسه دوری شده هیت خلطه ایت دانه منه و تفساد و يسلیمو تسلیمه مجلسه ایمیش اوه یا کاته بحکمه خواه فیغمبر علیه السلام حکمه اتكرت فاشانه کاش کاته کواد دلت هیت ما وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُسَلِّمْ تَسْلِيمًا ده بخو تسليم وحكم جبكي نابي فلي زارن ما نابي فلي كازانز ما نابي فلي بابير بكام ودور واش مازال نبد في ظلم شدبي نابي فلي فيس من دالو خيزان ومالو دكم نا او ايمانيها او ايمانيها إيمان او أي يكسر تسليم امر خواي جوريبي كاع تك لستر د رون کولاوه د بي پي راضي دي زه خوش ويستم ام هم اقسم کړم مابسم شتکه خلوانيه من وکوتیشم راضي بم به حکم خداي ګورو او تطبيق کړم دني حکم خداي ګورو تحتي مي خواو پیغمبر عليه صلوات و سلام ل هر شتي روان دي ته پښمان نه همشتګرين ترله نو ایمان اگر امانم بحاکميت ایمان دانا مزره جورس هو اوك سيدله حاكميه لايمان دانيه التوحيد دانيه نازور بغلطيكشتوا لا اوك برا النوش بك روجي بكري اركان الاسلام وجوبك زار بالله لا اله الا الله محمد رسول الله لا دوا او مشكلني بقانوني سو برازي رازي بي بابا امانيه امكي امانه امكي لقراناتها كل سنه عليه الصلاه والسلام حزم لي باسي او بكم ايه حكم كردن بقران وسنهي فيغمبر عليه الصلاه والسلام واذبه يعرف سنته خرج في بابوا بشنته دغا خرج في بابوا ري بيدراو لوخوي ريق لوخو دابا في رازين بيت تطبيق حكم كردن بقران وسنهي فيغمبر عليه الصلاه والسلام لقران وسنه ثم باس كراوا دسينه خدمتهن ايات هيك لسوره المائده آياتي تلو چوار اتا آياتي تلو هشت خواب باشي سي ملت مانبودكا باشي جولك مانبودكا باشي نصاراو ديان مانبودكا قاور مع الاسف خلقاني بايدابو نيستاب جولكو ديان درين براع ما انزل الله بها من سلطان ام مصطلحانا لقرآن هيا لنا, هي لنا شرنتي بيه انبره عليه الصلاة والسلام اما كافرين لدين درشوينة اما كون براعي مسلمانا اما تومرا مسلمانيه كخلق دليت اجلوكو ديانو يزيديو كاكيو درشو لدينو هالجراوه في بلا ابراء مال شي حتواه كاين عليه الصلاه والسلام لا شي باس كراوه لا شي باس عليه الصلاه والسلام بزولك ابن ابراكانم برابرا زولك براد يار مال شي حتواه ولا مسلماني دبي قران وسنه حرق سيكا ذي على زمانة دردتي لغيري قرآن السنة البيغمبر عليه الصلاة والسلام ورناجره لكي بأسكرا واما براية مبن لكي براية منا تنابوا يكافر لي مار رازي بن تنابوا يجو لكودي على كان يمار ليزش مار رازي نابن اغادار بحوان دعزيات البلاي خدمت الشامك اللي رازي لنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته خوای فرموها د فرمای ای محمد صلی الله علیه محمد تاک دیو وګرا د فرمای محمد صلی الله علیه محمد جولاک جولا او دی انا کم بتو رازیناب نبکس خوش نه مهدن نه نریزونه نه خدمت کړی نه حتا تتبع ملت او حتا نبيزولک او جان ذی رازینینا برای چی برای چی خالی هاوبشی او د جهنم او د نو اعقر خو وعده بمنه او کافرانه قرآن باسی کړلوه خالي <متلاح> هوبسيت سيمره لجبل زولكاو ديانو يزيدي سي خالك من هي هوبسو باسبك سي هنا تشو باذكرك وا القران والسنه فيغمر عليه صلاه وسلام لشي بعوري باخوانيا بعوري بالبيغمبر عليه صلاه وسلام بعوري بشنام نيا شيطاني ده فيريستن ورازو صد فيريستن ذاله عبد العبد كاني خويا كايساي خويا اوترنا عزر خويا اوترونا كبلناكات ايديكه بعكس شرع الاسلام ايش دك ما سي خالها د سینه خصمه وه تا خوش ویشته یزدان معزا اگر خود بکش درېز به وې تا بلان بو اوې زور شته ما بس غوم بيته بو خدشي هندک معزي اسلام شته نارغله له مسلمانان بلاو دکاته امانه نه حسن دښمنان ما پیوان فوان نه چی ظلم بابلن يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم امانه دانه بده مګنه کان نور خوای ګوره په خوشال نوو ايشمن به معنی نه خوای ګوره ائمه رسګار د کلمانو سرښمندخې بلم نه نوم مسلمانان خو لوڅین اريك او شرعي پیدا بو باز ذکرتن من با شر ماده کړه امه تصحیح دتین وقران او سنت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو اایتی 34 او کو ګتم له سورت المائده هداهتی 34 باسی ځولک من بودکا باسی دین من نصاره دوهش باسی مسلمانان من بودکا امه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدايتي ذا فرمي إنا أنزلنا التوراة فيها حكم الله باسي التوراة ذكا ذلك وتعي أم آيات ذا فرمي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ذا فرمي أي حكم بحكم خواي قولة نكا كافرة أم أخصي خوايا باسي ديان نسرم أمود ذكا كما على الأسب لما لا كان الجملة بدر المسيحي قلناها بخواي بلاي المسيحي مسيحينا مسيحي يعني أوي آخيم نسبة إلى سيدنا المسيح سلام خواي قولينا سلبيتا أمانا كي لس المنهجه ريباظه توراتي يأخذ انزلي عيسادة روى سلام. خواي قولينا قلناها بلاي مسيحي بلاي النصارى خواه يفربوها وقالت النصارى خوای فرموا من مسیحی گناهه ام اصلاح حلقه قرانه لسنه پیغمبرنی علیه الصلاه والسلام عجایب انسان منو تی گیشو زنه او کلمه بکالبیتر زوذر دا خوای گوره بسی نصر من بودکه بسی انا من بودکه تن لقران ده پاش انا ک لکو تای وليحكم اهل الانجيل بما أنزل الله دي سنداو لهاندا کڅوم د جوکانی ګوب ته وراد ایجبکن او ابان اجدالیت بو انځله ایجبکن کلو عسام نادو سلامی خوای ګورې را سر می خو را کوته ای د دې ومن لم يحكم بما انزل الله فالائک هم الظالمون او حکم حکم خوای ګور نه کاتن اما ظالم او شتمکار له بش سیم د آیتکان خوای ګور د فرمی ومن لم يحكم بما انزل الله فالائک هم الفاسقون او يحكم بحكمي اخوهي قورنك فاسك يعين لا درد درشوه باشا نباسي ذاكين ما نأتيها لكو تاياتك اخوة باش امة البيغمبر عليه الصلاة والسلام وانزلنا اليك الكتاب لتحكم بين الناس اما همو باشي قرآن دك وانزلنا اليك يعني اخوهي قورنك ام كتابي له عليه الصلاة والسلام بو اويشي ببكاتن وان يحكم بينهم بما انزل الله اخوالكو تاي آياتك اذا فرميته ببيغمبر عليه الصلاة والسلام حكم لنا او خلشي لبكا باوي كلوم نادي سيبوه نادينا كيف في تكيب عليه الصلاة والسلام خلقاني شبهده انا سر امانه كا اما دلين اوه حكم بحكم اخوه قورنكا كافرة ظالم وفاسقة لبر اوه كافرة لبر اوي باوري بينيا لبر او ظالمه چون چې یې په ناکاتن او خلک ظلم لکل د کاستمی علي د کا حکم چې تری دا 나와 تر لبر او فاسق لندره چون چې له دین در شوې چې په حکم خیګوره د نبی فاسقو در شوله دي خلک شهدا انا نودلی خلک امه انا مسلمانان ایساکا زوره وته یبتین انا کومو کردستان ده روزله ټلیفون وکړ خلک زانا ز مبسې چې ایا مبرکه جیروا یا له نیت صافی خوتی ما مسا کارو دز لدین در یا یانه او حکومانی او زمانه زات سلیری د دولت اسلامي کنه اسلامی قانتربی د دولت عربیه کان ایا امامو مسلمان یا لدین در اما انا په سیارکه باب سینا خدمت پیغمبر علی صلوات و سلام باب جینا خدمت قران زاین چونیان باز لوانه اما زی سر سرمه مبل ما مسبو واسو مزعانه دک نا کاک جان خوال قرآن من اول دين في ربوما أولا في ربوما بخوال من علي فتا أستا أما بستو دو سال بستو شير عليه الصلاة والسلام خد بدخين مواء حالواء في ربوما ووازد لهم خوال دفرمي للناس ولا تكتمونه دفرمي أي أواني بانخوازن دعاية له بإسلام دعاية له إسلام روني بكنا ولو خلجي ني كان بشار نوا شار نوا شار نوا صفتي أهل كتابة زانا يكان نزولككان ونصاران اما صفتي اوانا خوال قرآن بجهدريجنا يهناون كالحمار يحمل أصفارا وكو جهدريج وايا زانا يهدريج بيني دجلو قرآني لسا باركي دوائج دجلو برد لسا باركي فرقية لا جهدريج هر بارو هري داقري باروه مشكلين نيا قرآني برد به زانا او زاناني شدد شانو لكو جهدريجوانا <تصفيق> لآياتي يترد فارميتاً إلا الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أخوانا فارمي أواني شد شأنه أحكامي أخواني قاوراه بقى تيرانا قيناً أخوان لعنة لفرتي عن ليدكا خلت يديك مك مخلوقي أخواني قاوراه لعنة لفرتي عن ليدكا وزع زانا يا عالم یهولو او اما زانانین عالمین او اما خزمتکاری خزمت زانو عالمانین زور ناشرین بخون برم زانان ما من زانانی ما خزمتکاری اوانم شاگرزی اوانم لبردستی اوان پرورده بوی ما بلا من دلهم دعوه دکم لبو اسلام خلق بندکم لو دین که وقتل نبی بیشار نلب حكام ودا صالات نلبجوا لك وديان نلبر فيا خراب نلبر مسلمانا شرميله بكم شي هاله قران وسنهي بيغمر عليه الصلاه والسلام دبي بخ شي را بغي لهم لا شر لا حاتوها زاهندي دلل عليه الصلاه والسلام دعانا ما مساح حديث ضعيف بازكا هند شي دلين خسي امام عمر الرزاي خاي غورينا لفغنبريان برشيء عليه الصلاة والسلام كي لحموخل جي, لحمو جي خرابت له من أشر الناس يعني لحموخل جي خرابت له فغنبري عليه الصلاة والسلام فرموي من باع آخرته بدنياه او أو كسل هموكسي خرابت له آخرت يخوي ثيامت يخوي بدنياه يخوي بفروش يعني لقرد نياتي كلبي بري آخرت نكا ياشتي بشاري توا امل همو کس خراب تر دا پیغمبر علی صلوات و سلام هر وخت فرموی آی په تمبلم لوشک خراب تر چیا صحابه رضای خو د نړۍ الله سره بي جويا شل کړ وو پیغمبر علی صلوات و سلام فرمیار bale ای پیغمبر خو علی صلوات پیغمبر علی صلوات فرموی لوشک خراب تر اویا من با اخرته په او که سلام خراب ته اخرت او قیامت خو په دنیاي دنیای ديکه په فروشي په دنياي د صلاح دار په دنياي حاکم په دنياي مشغول په دنياي په خراب په دنياي فحشات فيه په دنياي انساني قمعتي دروزن سختتي په دنياي د فروشته وو به هيڅيت دنيا بو ما مو صحيچته دنيا بلم خارج د کاتو لا داو به نشداک پنجشيب <هيدي> او ته ثانيه هر خزماتي خچي نه کا اوه پیغمبر علي صلوات و سلام الله عليه کدو فرميتي مسلمان هنه ارسا كه پیدا بونه شوب حده انا نو دري خلشي زاري كم دلين ام ايتانه كه ايمه تاز خين منه ول سر زولكه او جان كان دلين ام لسوم سلماني لس زولكه او جان هات وحكمه قي او بو يمنيه واجنيه واجنيه اگر او ام بخوين درن سلفي يعني سلام پیشینه پیغمبر علیه الصلاة و السلام واسې څو قرنې کړې ده فرمیله همو خلق باشرن قرنې پیغمبر علیه السلام صد سال یې کم قرنې دوه صد سال دوه قرنې سیم صد سال سیم امسه صد ساله پیغمبر علیه الصلاة و السلام شاهدی بودا وا ساکاکان د بی ایم ما به یې امخین اگر ایمه وخصې سلام وکین باڅی سلام رحمت اخو ای ګورې ان سر فرمون ام ایتانا راز لاسه څولک او دیاني هټوه بل ام لاسه مسلمان شاته شمول مسلمان نش دکات انا قولی ابن مسعوده بو ام انا مینا او بو اوي نل بل ما وسه له خوق څک سندک جورجان جمله بو دلم امه سات تور د ویتن له خو د ذات بره و کیفه خو اقتدا کات بابا كذبك في خويلات واني خسابك اما من بني پغمبره عليه الصلاة والسلام اما زجل الدنيا توم راقبهم داكي تاوديرهم داكي فاشان حسابهم لقل داكي لآيات وحديثو دمي همو توبشان بدم فاشان ادي خيامت ادي خبر ادي اوديو لبر دستخواه قول الراد واسلم من اواندنا زالو نفهمهم خيامتي خوم بو بفراشم دو خساب و او بكم بو وذي اگر اصلين ابي للقران في پیغمبر عليه الصلاه والسلام ذا ابو او انا هنا واللو او خلق قناعتي <تصفيق> <تصفيق> به ام قسي ابن مسعود يرضى اخوي لم الصحابه پیغمبر عليه الصلاه والسلام يكيل عباد لكانا كپیغمبر عليه الصلاه والسلام مدحك زدونا اسلامش بقول اوان ورتقنوا لزالا گوركان ايش الصحابه قال اما قولي ابن عباس يرضى اخوي قولنا شربتن لا. صلى الله عليه وسلم لا يحبر الأمة زناء أمة بها مفسري قرآن بها أما قولي زور لزناء للصحابة تابعيانا الشيخ حسني بصري الرحمة قوي ليبي أم زناء تساكا أم كياء تساكا أما هذا فرمون ذالين هو عام في اليهود وغيرهم أما آياتنا ذالين قشتيا لسر يهودي شاتوه جولكا كان لسر دي شاتوه بلكو ابن عباز لوجه ان تردفرميتن نزلت في اهل الكتابي دفرميه وآياتانا لسه اهل كتابة جولكا وديان بلان دفرميه وهي علينا واجبة بلان بو امتي بيغمبره عزي الصلاة والسلام واجبة كوات آياتا كان شمولي امزكا شمولي اهل كتابي جدا كانت مسلمان داخلي ام آياتانا دابن اميك شبهي تردينن بغلين أما خولي ابن عباز رزاي أخوة قوريان لسربي كمفاشركان هناك يا نوا رحمتي أخوة قوريان لسربي دلين دلية الأما كفري قورانية كفري قتكية یار اكو فردو جو را کفرہ کفری گورها یا که انسان پیله ملته اسلام در ده چی کفری بوت چھ شمعنیہ کہ اما کبائر بلا مسلمان پیله اسلام در نہ چھ اما اندلن دنه خولی ابن عباس ہے کوا فرمیته اما ک خول اما کفر دون کفر یا دلیل ليس ہے بالکفر الی يذهبون اليه او كفرني كخلق بر... بر... برايله ده يعني ايش بحاكمه بالقران وسنه في غمر عليه الصلاه والسلام حكمك كا... كافرني لا اول بس قلنا حد جوري كده اما خشن استن لرا حسن ده خد بقدر بلام امر رد دراوه يعني امس ابن عباس رضى اخوي لي حسن ده بلام زور شتي لسر لوي كوا ايش في نته ايش زاناي زور قوري اسلام أو سلدي أو قصي إمام عبدالله كوري إمام عباد رضي الله أخوالي ببزعيف دزانا لو أنا شمس الديني ذهبي رحمتي أخوالي بإمامي ذهبي للمغني في الضعفاء لزلد الدوام شارساته بنزا باس دكات دليل فرمية الأم حديثة حديثي مرسل يعني ملقطعه ملقطعه ويا او كسي حديثة كي يجي رأيتها كذا ابن عباس وادليتن بخوي جي لنبوه ام حديثة بذعيف دادن بليه مرسلي بيدنان لأصولي حديث يعني كابراء ام حديثة جي رأيتها دليتن علي كري بن أبي طلحا اما جي لابن عباس نبوه كواته حديثة كذعيفة مرتلة اما زور زعنا باسيان كردوا مثلا اه أبو السعيد علائي رحمه الله لجامع التحصيل جلدي مجلدي يكم صفحي دو سطو تل زنايا كرديها بن عبد الرحيم الكردي رحمتي خوالي بتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل عمجلز مجلدي كم دو سطو تلو سي و تشوار باسي كردوها جور أحمد بن محمد بن حنبر رحمة إخوائي لابي كالكتاب بحر الدم باسدك مجلدي يكم سياسة وتشوار المراسيل لابن أبي حاتب رحمه الله جلدي يكم صفحي ساتو تشل ابن كثيري رحمة إخوائي لابي أمزعنا قوليها لتفسيرك يخويد باسدكات لمجلدي دوام لصفحة شيستو دودا أم حديثة حديثة كيف زعيفة قولك إيشي بين أكري أم دوام باب له الحديث ك يعني بهاجش بلام لغر اوجدا اما قول الصحابي ترماني رزاي خوي قوري الله سربيت عمر زاي خويلبي سمع عنها كاوده فرميت لما كفر اكبرها لعلوم حديثش ياكل علوم اصول فقه جوايا قاعده كاوهاه دليل قول الصحابي ليس بحجه اما قاعده دندرهه خصيص صحابين حتجنيه يعني الدليل نعل بجيبكي اي بتعبتي قال هاتوا اختلاف يا ابو لقاول الصحابيت شطر قول الصحابيت ما نه لو غورتر برستر وانا Fermi عكسي او د Fermi قواتك سكي بن عباس دي سال لربا ضعيفي حسابك كاختلاف او لما بين الصحابه اما مجبورين بقرينوا شرشته كقران وسنه النبي محمد عليه الصلاه والسلام تايدي دكن هلو اخوش ايستان اما من زور دار باسم كردوها خلجيه استاده لما همستاه تكفيريه ام كلمه مصطلحه مع الاسف كده لن يمساله فينا حقوايا بقرنو سرق سيساله من اوروه لستر ايستا سعاديتش يحب تجدقي قيدوي روجد زمعايا سوار دي مانجي محرمي هزار سوار ست و سي و سي. تحددا كما تا جماعه شي تردمه وسريره يجي لمان بايك شتم لوبه بنت ولا قران ولا سنتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام ولا قولي السلف الصالح رحمات اخوان لي بكلمه تكفيري بكاره النبي تيها كلمه تكفير تيها ام مصطلحها ام مصطلحي كفرانه بكره اتها اصلا اصلا اي ساي صفاتي ده كامل لا كفرانه مهاتها تيها كلمه تيه. تكفير يعني تي تكفير تي عجب مقصدت خلق بکیر کافر خلق کافر کدن ایشی مانی ایشی خدا یا ایشی قران یا ایشی سنت پیغمبر والسلام اگر مقصد شوت اووی امن به تووزی خلق بین منافقو فر اما راز نیہ کس با قسم نه تنه اگر ب کوئی کافر نه بی ام کلیمه هر اصلی نه خوشوستان اگر مقصد ایش او بی خلش عام نه کافر پینا خوش میتون به مخالف قران او سنت پیغمبر علیہ السلام تماشہ قران بک زیاتر له سیاست داری با کفر ده کا له سیاست داری زیاتر با کفر مشنقاتی کفر ده کا قرعانی خو تولقوا برحمتنی تولقوا برحمتری خو تولقوا بزاناتنی تولقوا زاناتری خو تولقوا حکیم ترنی بر حکمت ما یا زمانه کا وهدق وازی دعوه او وهدق وازی تولقوا حکیم تنی زاناتری خو بکری نه ومن چون بکری نه نم تکفیر حکمی خوایا حکمی خوایا کله چون بکری نه نم باشا. ام تكفيرا که اوان باسی داكن با پیتن برهم هتا دا فازده سال پیج اصده که هر هج علمایق او ای نگتو حاکم بغیری قرآني پیغمبر علیه السلام حکم بکا کافر نبی هج زنه او ای نگتو اللی اسلام لسالف قول ای کملو بینا باسی بکا هی هاج اوه بوشي ملعون اعلاني اوهيك الكفيدة قوتري دجا تيرولا ناو كوانا ولا اوه دجا اسلاما شري دجا اسلاما خوشا يستاذ تونش خويقتي قوتي انها حرب صليبية اما جيلا ايبري اما دجا تيرولا نا ما دجا اسلاما خويقتي خوي انها حرب صليبية لعنتي خوالاوان داتا كواتا امان نساري دو هزارو شار للدراسات الاستراتيجية أمريكية نيزيك لمراكز قراري أمريكي لكونغرس لبيت الأبيض لو أني كايت كان راپورتك نوسيا لسر أمري بوشي نزيكي بيانصد لا فرد بيتن لو هندك توجيه داوة دلت داوة لدولة إسلامية كان بناو اسلامي مسلمان كان بناء عربي كان دولة عربي كان داوة اللي بكن ام توزيهات و تعليمات بكار یې څه چندلې حکام همو شرعی نه هیڅ نه شرعی او امریکا خوی یې کوسمګ خو یې دادنه شتله ما بین خو یې مسلمانان دادنه نو خلک د زومی امریکا او هیرش سر اوان اوان دلې کمزار که ما نه امتو سنه معنی نو دولته اسلامیه کانو ای مو حمو ولاته کندان نو امبکر جراونه امانته لین مسلمان شرعیت کنه زله حاکم کنه زانا کان باشر د زان پهتان انټیکه دنه حاکم زانا خو قرآن قران د فرمي و الامر منکم جرا علیان بکان همو زانا متفقنه سواک او ولا جزانه انتی لګر حاکم انی نه نه لګر حاکم انی نه حاکم قران او سنت پیغمبر علی صلواته والسلام جن دک څو زیارت د زنی له زانن ورامه اسه تطبیق دکن اسه سعودیا ما وای ولي عهد من مرد، سلطاني قربة قربة. يجب أن هنا براكي لزير ينداناوي نائفة سياة، أما جاء ساوكو أو توشي السلطان بوها، وهم ينطوشي السلطان بكا. كدان مفتي سعودية أو عالم زانايا، أخرى ما أخي دي أن نور قلت داني يشلو أنه أوهم الخلقاء، ذلي الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن أهله. بعد بعده، أول نائب وولي عهد حكمية الشرعية أولا مليك داري كردوه إذا دا مليك مليك السعودية عهرق دخوه مليك السعودية أمر رسميه السليب للملدكه مليك السعودية جولكودياني هنا يليران المسلمان عنده ده أما مسلمانه بكسين مليك وولي عهد له دابنين خالي تتري أو تقريريكا دازجير رانو سيتي داني ها بزانایانی مسلمان به کس کافر نه نزله کافر نه دیان کافر نه مشرک نه کافر نه براس نه دیموکراطي نه کس کافر نه الله علم سبحان الله ادي قران له شاهد اخوانه اې کافر نه بها في اوصى سلم او هم صالح او هم جهاد او, جهاد، او خباتو اعزارو، درب درب او اعزارو او خبات او غذا او ازار او اسکندر وشت حجزه مستحف که مرينده او ازيه دي دربه دربه او اده اگه کس کافرنه با اخریه با چی بو؟ قرآن با چی بو؟ پیغمبران با چی بو؟ سلاته سلامی خواهی قوله علیه سربی؟ اگه کس کافرنه با عالم هاو پیائی چاک بایا؟ او تقریری پین سبله پر یا کراند موسیطی دانا اداره بوش، اداره بوش جلستر همو دولت عربیه کانی کرد، کهوازی بجی بکن، لیکن شوان که جی بجی کرد، لولاتی سعودی بو، وزانه ينهبوا بناو زانه محسن عبيكاد لقرب يعمت خليل اماره بناو زانه والا ذا لا بيستي ما انزل الله بها من سلطان انا هذا الحكام هيك كافر لينا قانون فرنسا زي بجيب كان كافرنا بن نبي مكافر يامزانيين دبي نصيحت يامكين دبي جرا يامكين دبي قصيخوش انا دبي كان اذا في لا قبول به انا قد يعني كافر قبول به انا لك زلكهاني بن هذا القبول ما بي انا كافر زلكهاني الى دعنا انيرا في الرازبين انا جني معركه الرازبين انا فاران ده حتى او مجتمع بيخزين التالي فايدابوا كأيسا كذسا ديني قواه دخنبري دي عليه الصلاة والسلام بزعب لاي اما اوان دروسيان كدوه خسنبا قواه بازا سال بسال من السعودية الجميل يجي انبو او قصب كابري حكام كافر لينه برو نواقض الاسلامي محمد يكرو عبدالله ابخين ورحمة اخوالي بكا اوان درن امام قوري ميا بذا نباسي تدكا برو جينا قصة كان إيمان أحمد بكره إمام أحلي السنة والجماعة بذلك نبع السدكة كقوري أوان بوه ابن تيميم كشيخ الإسلام رحمة الله بي زهادي لسا سكر عديني لاو سكر لكي وفاتي ناكن لسا تجير حكام نابو لسا كفري أوان نابو عدي شر لكي رتتان ناكر قوتي كافرين أما ما أنزل الله بيهام السلطان أما خلوش ويستنزقي اللي وشتاني باسماكن شتی تری شایا او جاوان دلنسه دلن هتا کفری اعتقادی نکا یعنی ناو دلی روشق برایه کاتا لام لونه اصلا خود بدانیشتو بی خواه مفقی بکا خواه او منیش بداتن کاخذی چی هنا و حدیثی چی پیغمبری هنا علیه السلام دلی تون تو در حکام و کافرنو حدیث پیغمبر علیه السلام سیتی آیا تماشا دکن پیغمبر علیه السلام حدیث سسی سال پیجی استعیما با دلس کنو با دلس بقال چی ما هذا ذايب بابا كما لو حديثه بيغمر عليه الصلاه والسلام نفرمي اگر گورکانتن اگر پشکیان دان بکانسی اگر پراہش يخوار از تيشاندان حجرايلي بكان بول ياملك گوريه مسلماني تي باب حكم بالقران وسنته بيغمر عليه الصلاه هذا اسمع واعطي اسمع واعطي اجلك وديانو بوشه امي اسمع واعطي اسمع واعطي بابا حديثي, حديثي عليه الصلاه والسلام نفرميتن صحابه فهمي اگر اوها خرابون بشريل نهر نسينه و اي پیغمبري خو عليه صلوات السلام يا اشار ينه كن حكمانه پیغمبر عليه صلوات السلام فرموي ما لا يعني هالمسرو ما اقاموا فيكم الصلاه ما دام نشطنا نابكن نش ذاك نش هزار منافق هدي طلب نش ذاك بابا خونا نش بدي ارتاي امامي احمد رحمه اخواني شرح حديثه كذا اخر ما جن جن خلق بحلتنا بحلتنا بحلتنا انت ددن تاوكوش رك يعني تاواش خاري خرش دكا واخواته اللبكه درس ام بيداقو ده فرمي حديث اي بيان صلى الله عليه وسلم هتا اي ريانو دكينوه فرمي الله ليه انهارمسنوه اويد الله ده بذ ما اقامو فيكم الصلاة امامي احمد رحمتي اخوالي امامي هل يشنونوت سماعاته قولي سرقنا ده فرمي اي ما اقامو فيكم حكم الله نجمة بستي اوال نجنه او نجتي او بدي اعلاك اواله هذار كزيس بابا بابا بابا دي الله يبهمسوا لك عمبال نجب كنسل نجب كنسل نجب كنسل نجب كنسل ما أقاموا فيكم حكم الله يعني حكم يامبا قرآن وصولك ببيغمبرك عليه السلام او وقتي او وقتي او زلل على المستوى اقناه باشت لو يديوا هذه المهار بسيوه لا روايات الشترة الحربيان صلى الله عليه وسلم دا فرمي. دا فرمي لا ما أقاموا فيكم كتاب الله. حتى كتاب خواهد جيبات جيبات حكمي خواهدنا وعنها المسلو جراني بس كتبات جيبات جيبات نكتل جيب وكو زماني اوروكتب بري اوروكوشه وثانا نكتل اوه جيبات جيناكن جيب جيب. اقا دار زماني قدم لغا فرق إسلام فرقية بيتن زرقب لنا وجهنمش جيبات خوشه لغا إسلام او حكمانا حر نكتل إسلام جيبات جيناكن اما هي اما هي سربة مدردت لإسلام تيته داكالب تشریع چېدي کشیاننیناله جیاندله خو پیششان نهبو پیششان کابراه جز د کویان نه دبرې د باید دې بته ستانا ل باې دسبر پازه ساه حکملو داله ی برانبر حکو خوا ه حکومه چې درک اوفره چې ددوو کوفریې لګ جوله کو هم لا ته تول لو دله ساه پاوا دپلو او پهوانې جوه کو دیه. ستا آم تهولیا اماشت کوفری سیمه استهزاء به آیات خوای گورنده کر روزانه تلفزيون وراده باز شوم کړی اول رادیو تلفزيون باز ذکره هموده صلاح د پښتو کې آگادر به در نه کس نه ورېخصه خراب وکړ تحداده کمې چې برنامه تقدیم وکاله تلفزيون د شي حس به 80 هدا کان 80 هدا کان اي لو باشی خور پیغمبر دکره علیه السلاة و سلام باشی قرآن دکره شو خاتی پید دکره دن لو کز باشی ناکا لو کز بجوابناهی ده سلاة بو بجوابناهی بو حریت و آزادی لیره اي بولو لا نیا بولو نیا ملقصه و کنقصه و حق بیتن وکانې مې فروشيو بازاره خراتو مه‌صاد دو سه سال من پيش استه باسو کردو بابر اسلاماني اوندا شوه نه هيله اوندا شوهه امځي فاحشې امځي فساديه کس جاني راګرسن کس باندې کزم برماوسه خواد زاد بده تا او بريال منده خفافت ما کرد، او بريال منده اوندا مکه زې له ما زين چيدي کنه کين احساس ز سو چه بو دګريين بوزولکو ديانو بون يازيدي باده زولکو دياني يازيدي سي ايه ما بأس مسلمان مسلمان مسلمان اما لقى عقيدة ما اقول جيه لتانيج مزقود شويني هبي مصاد خلق بشتي بشري افرد بشي لقى البياو بروتي دابنيشي اما تشو قولي دكا مسلمان او اضعف الامانة خلق دي كاتن اضعف الامانة كاكا اما استهزايا با بالدين اما قال ذكرنا با بالدين جاهد شوكو قمانا نمي اقدمي بلي من رازيمة ببرنامه خواه دمي حكمكاشي جب جب د وی پیشه راځي د وی د تسليمي امریکایي ګوربي اگر نه خو قبولی نه اگر در به نقطه چې دک نه دلین تنا لوکه کافر دی اگر زاحد بی یعنی باور په نبي نه بابا هر جحود جحود برو مرو قولي اقوال علماء مخينه وسلف رحمت الله عليهم زحود قرآن یې ما دلی بکینه ها شغي کین برینکا زحمن نبي ذولک او ديانته باور د پیغمبره عليه صلوات و سلام بيكي نوبرين كاك الزحم النبي أرأتو باورد بخوابت بغمبر هيا أي مشريك أي غافرست بابا همه كفري عملي عملية عملية كفر عملية يعني كابريا قيسة سري لوبة ببا بتاكي داني لداري كابريا احسازي لوبة سري لسب حدي داني لا إله إلا الله يعني سيهو كافر نيا بابا عملكي كفري كفر بحرار بكا لا إله إلا الله بحباد الرسول انسان بعمل كافر ده بزور عمل إنسان بيدرنس إلى إسلامه بضبع اعتقاد نيه كاكا جي بقرن عليه الصلاة والسلام لفرمايجتي تردعك دفرمي جي رائلي قول راكام مكان إلا أن تروا كفراً بواحد دفرمي تنها أقا كفراً جي أشكره تنديد هموتان عربي دزان باقاون دي تماشا خساك كان فرمايجتي بيوتان تروا ترو ترو بواحة. ترو كفر مبواحه ترو كفر مبواحه نيفر وسمعت كفرا بواحا اجيت علقت قلنا لا نيفر مبرنا ودري بكوزا انت شكينا ترو ترو كفر مبواحه ترو كفر مبواحه يعني بيبي من كفر كفر عمليتي لك كفر اعتقادي مياه لك كفر عمليتي عملي دجي قران وسنه فلما ني دانا تشلع دركاشي دجي اسلام دقات مسلم انا ازيد په اول دین در لسیتم با هر ونه اسلام با هر شبکه با هر موج با هر مسګفتی بکا با هر خدمت دی بکا با هر اما نه خو اما نه خو اما خدمت کردنی دین اوه نیه خدمت کردنی دین اوه اخوا پیغمبر علیه الصلاة و السلام چی فلم بجامکن ګردم عذابکن خو په ورو ديګر همونه یو محدودیت بده له خو غوړې د پاره نو د نه خو له خاطر نه او ځانکان استفادهږي روزکان په عفوي خو عفو مومکې برحمت خو رحمان بې بکې دیني ما سلامات بې بکې د مسوولتي دیني د دنیا قیام روزګار مومکې یا رب خو له امر ما خوښ بي شوفه بونو خو شکان ما بنيري جراو اسريم مسلمان آزاد بکې يا ارحم الراحيم زندقان وان اصلاح بکې يا ارحم الراحيم ولاتي ولاتي د صلو او ادب کي او خدای ګورخي د فعلو دینه بکين يا رب العالمین لم ما کله څنګه څنګه یا رب العالم له هر شوي سر يام اخي يګرجو باتي خوشو شنه لا من دا زاد اخي يا ارحم الراحيم العفو منك يا ارحم لما خوجبي يا الله له دپارينه و باراني رحمت الله باريني خو ام عبد ضعيفه تو نه لبارغايت لو کاته مبارکه ک پیغمبر علي صلوات و سلام دفرميله له جمعه د اساته هي هل عبد داوشته ک خو ولاند داتو او کاته من بو حساب احمد يا ارحم الرحيم مباراني رحمه الله مباريني يا ارحم الرحيم اقري مش جناح باربين هي حيوانها او بريمير تي او بيريزونيا كدائما سريه للسزد وجكرته او ان عبادتي او صالح او الرحمن بيبي باران ولو باريني يا ارحم الرحيم الغصب يخذ جسمش المعنان دور بيخويا ارحم الرحيم ان في ذلك لذكرى له الق سمع و هو الشهيد